اثنان. استمع إلى الجمل الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. هي تقرأ القرآن الكريم. عندنا ثلاثة طلاب. نرسم خريطة تركيا. لدينا درس الجغرافيا. اجلس مكانك. افتح النافذة. اكتبي واجبك. لدي كتاب الرياضيات